وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ve la yemlakon lan fushim zrro ve la nefgeo ve la yemlakon bowteo ve la hayateo ve Künlüfteri ve ağılanı onunla birlikte bizimle birlikte kara لو ولينا اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات ولر إنه كان غفورا رحيما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 أو يلقى إليه كنوزن وتكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا Unzur kif, zırbu l-klemthal, f zallu, f ويجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها لنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا İsa rathum, bir mekanın, bireyin, seme olana, tayyiz o ve zefira. Ve İsa لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل ذلك خير لم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا Lهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتمون kel tüm تعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا وَلَا ومن يظلم من قبل كُن نُذِقُهُ عَذَابًا كبيراً وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ Vejâl-nâ bâgdâkum l-bâgdîn fitnâh, a tescbırûn, ve kân Rabbûk bacira. Qâl al-lâtîn la yârgûn أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين veye onlar nihger m mahjura ve bizim geleni ne yaptıkları işinden o Açabul cenneti yeme izin, hayrım, istakrım, ve ihsan mıkila, ve yeme taşkıkı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 كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر ما كانوا واضل سبيل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 وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذاب نديما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 تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كلنعام بل هم أضل سبيلا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 وأنزلنا من السماء مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنَسْقَيْنَاهُ فَبَدَّلْنَاهُ فِي بَلَدٍ مَّعْرُوشٍ وَأَنزَلْنَا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 وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح نجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا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 وَمَا أَغْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ جِرٍ إِلَّا مَنْ شَاءً يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات ولضى وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماوات بروجا وجعل فيها سراجه وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل وأنها رخيفة لمن راد أي يذكر أو راد شكرًا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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا